اسمعوا إلى خبر عجيب ونبأ غريب ومعنى مفيد وإشارة نافعة إلى أفضل عمل يعمله الموحدون ولكن انظروا إلى سياك الكصة كيف يتأتى صلى الله عليه وسلم إلى أن يغرس الخبر المفيد في قلوبنا وقلوب أصحابه قبل ذلك كان مسافرا عليه الصلاة والسلام وكان طريقه على البحر الأحمر واقترب من مدينة تسمى خليصة الآن قريبا منها جبل اسمه جمدان والجبل هذا منفرد على الجبال التي حوله يعني متقدم أمامها ثم باسط كأنه جمل بارك وهو جبل مشهور عندهم قريب من جدة اسمه جمدان والصحابة ما شون في الطريق مسافرون مجاهدون في سبيل الله والرسول الله عليه وسلم يريد أن يلفت أنظارهم إلى هذا الجبل لمعنى يريد أن يتوصل إلى الله عليه وسلم قال للصحابة سيروا هذا جمدان سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وهنا مسألة لماذا ذكر صلى الله عليه وسلم الجبل ثم ذكر الذكر وذكر المفرد المفردين أولا لأن الجبل انفرد عن الجبال فوصف صلى الله عليه وسلم المنفرد في الذكر عن أصحابه وعن بقية الناس بأنه كالجبل المتقدم عن الجبال ثم بعض أهل العلم قالوا إن أجر الذاكر أجر كبير كالجبال ثم قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون أو سبقوا غيرهم وهم الذين ينفردون بالذكر حتى يصبح الواحد منهم منفردا لكثرة ذكره الله عز وجل حتى يعرف عنه أنه ذاكر لكثرة ذكره فهو سابق للناس في كل الأعمال وبالمناسبة فإن أفضل عمل بعد الفراغ هو ذكر الله دائما وأبدا فالذاكر الله المكثر الذكر يسبق المتنفل الصائم والمصلي المتنفل والمجاهد المتنفل فأوصيكم ونفسي بكثرة الذكر دائما وأبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاءا حلا وترحالا في كل وقت وفي كل آن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح. واذكروا صبا إذا شاد بكم شربت دمع وعاف القدحا وقال آخر قد حج أحد الأولياء الصالحين حجا ولما أصبح في ميناء سمع عابدا يقول في الليل من آخر الليل لا إله إلا الله فدمعت عيناه هذا الرجل ثم قال وداع دعا إذ نحن بالخيف من ميناء فهيج أشواك الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري لا أعظم من الذكر للذاكرين ولهذا يقول الغزالي صاحب الإحياء إن الذاكر لله عز وجل هو أعظم الناس فلحبه لربه أكثر من ذكره فمن أحب شيئا أحب ذكره دائما وأبدا قال فإذا دخلت مجلسا فسيحا فإنك تجد كل أهل حرفه وسنعه يحبون أن يذكروا حرفهم وينظرون في المجلس إلى ما يناسب حرفهم وإلى ما يناسب صنعتهم فإن النجار إذا دخل في أي مجلس ينظر إلى الباب لأن تخصصه النجارة والنساج ينظر دائما إلى الستائر وإلى الفرش وصاحب الأثاث ينظر إلى المفروشات والزل والسجات وصاحب الآجرة والبناء والبلاط ينظر إلى البناء وكيف تصويره البلاط فيه ونحو ذلك فهم يكثرون من ذكر هذا لأنه هي مهنهم وهذا يرتاحون لها وأما الذاكر الواحد الأحد فإنهم في كل مكان وفي كل آن وفي كل زمان يذكرون الواحد الديان الجليل الرحمن لا إله إلا هو ولا رب سواه فتجدهم إذا كانوا في مجلس أحبوا أن يكون الحديث عن الله وعن كتابه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وإذا تأتت سالفة أو حكاية حاول أن يحولوها إلى ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى في قلوبهم حياة وعندهم إشراق وفي ضمائرهم نور وعندهم هدى وبأيديهم منهج وهم يسيرون على صراط مستقيم بخلاف من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة إن ميث القلب يذكر كل شيء إلا الواحد القهار فهو يذكر العكار والأسعار ويذكر الأخبار ويذكر الأمطار ويذكر حفيف الأشجار ويذكر البحار والأنهار والقفار لكنه نسي الواحد القهار العزيز الغفار مساكين من صرف أوقاتهم وأزمانهم في غير ذكر الواحد الأحد مساكين الذين مرتقت أرواحهم فملأوا مجالسهم وملأوا أنديتهم وملأوا بيوتهم بذكر الواحد الأحد ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلة تريد تقدم على الناس وأنت على فراشك ليكون لسانك رطبا من ذكر الله إذا كسرت في النوافل في قيام الليل في الجهاد في النفقة فلا تكسل في الذكر فسوف تسبق الجميع حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الصح والألباني وغيره من أعياه الليل أن يقوم والموال أن ينفقه والعدو أن يجاهده فعليه بسبحان الله بحمده وفي بعض الألفاظ عليه بسبحان الله والحمد لله لا إله الله والله أكبر حرك لسانك وقلبك بذكر المنعم جل في علاه عسى الله أن يذكرنا في الملع لعلى فاذكروني أذكركم أذكركم وعسى الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكري وحسن عبادته